فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء